كان إيمانك واليسوع كانت حياتك والتواضع من صفاتك في ضعفات ولادك في احتمال ضعفات ولادك راح نجمع أنفاس تحكي وقلوم راح تركع حمد قدنا في عيون بتدمع طلب منك عننا تتشفع طلب تتشفع وسط الزفة تفوت جوة حمطك زيت وحمود سلطك وسط الزفة تفوت جوة حمطك ويا سرتك عاطرة ما بتموت طوبك يا ورس الملكون طوبك يا ورس الملكون